والعيشة بالعقل مملة والمشي من غيره يغرق ومن هنا ابتديت العلة طب مين يحكم ويفرق تعالى نمشيها بميزان خلينا نعرف نتعامل وإن كنا الجنان لازم نركب له فرامل تبقى انت دوسه وانا دوسه وتبقى مركب رئيسي سلاش <تصفيق> او كتير والحمها اتفك نتيجه مضمونة لشغل الكروات والعك ما هو كله عايز حل مريح لو حتى بالاذى والتجريح واللغز ده عايز مفاتيح عشان يتفك تبقى مركب برئيس